غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَآئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرغوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدن أثير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 وَإِذَا قَرَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَرَبُوا فَكِينٌ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ضَارٌ وَمَا أُرْسِلْهُ عَلَيْهِنَّ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان